Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim Tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakh'u nafsaka alla yakunu mu'minin.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 فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيَّتَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ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 وفعلت فعلتك التي فعلت كَلَّتِ فَعَلْتَ وَأَن تَمِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الْضَّالِّينَ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 12-Quala Rambu al-Semawati wal-Aرض wa ma-bayna-huma in-kun-tum-mukinin 13-Quala Liman haulahu ala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 إن هذا لساحر عليم يريد أي يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه واقاه وبعث في المدائن حاشرين يأتيك بكل ساحر عليم. فجمع السحرة لمقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبي.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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَاوُونَ وَإِنَّ لَجْمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون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 وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ Ibrahim إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَوَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ, ينفعونكم أو يضرون.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 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَأْصُرُونَكُمْ أَوْ يَتَصِرُونَ فَكُبِكِبُ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُنَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِنَّا كُنَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ تَسَوَّيْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 Fattakul Allah wa atiyyun. Kaulu, Anu aminulak wa tabagak al arzalun. Kaula, Wma'ilmi bma kau yagm alun. In hisabhum illa'ala Rabbi lau tashgurun. Wma ana bqarid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 أتتركون في ما هناء أمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوت فارهين فاتقوا الله وأطيعون.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 118. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَقَرًا فَسَاءَ مَقَرُ الْمُنْذَرِينَ 119. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 111. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 112. كذب أصحاب الأيكة المرسلين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 اغفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين Kata mereka, "Innamat min al musahhirin, wa maatat illa bashum mithluna, wa inna ghnukal علينا kisfam min al samaain, wa ta min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 أَفَبِعْذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ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 118. 119. 110. 111. 111. 112.